اهدنوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين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 قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل رَبُّ رب السماوات والأرض الذي فضرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين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 قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآليتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أن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 أَفِلَّ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا إِنا لا على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأحسدين ونجينا هو لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ورهبنا له إسحاق ويعقوب نافلا وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّتَيْنِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا نوقا اتينا حكما وعيما ونجيناه من القريه التي كانت دعما والخبائس انهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وَنُوحٍ ابْنَ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ أَجْمَعِينَ وَادَّعُوا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِنَّ حُكْمَانِ فِي الْهَضْبِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَرَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّنَاهُ صَنَعَتْ لَهُ سِلَكٌ لِتُبْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَن تُشَاقِرُونَ وَلِسُلِيمَانَ الْعِيَحَ عَاصِفَةً عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إلَى الْأَرْضِ الَّتِي باركنا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُوبَ ابْنَ أَدَّارَبْهُ أَنِّي مَسَّنِي الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ وإسماعيل وإدريس وذالكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاطبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلماء فنادع في الظنوم أن لا إله إلا أنت، أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجدا لنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأموت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا أصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورغبا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورغبا وكانوا لنا قاشعين. والتي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمّت واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة واحده وأنا ربكم فاعبدون وتقطع أمر بينهم كل إلىنا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون وحرام على قرية أهلك ماها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يسلون وقد الوعد الحق فإذا هي شائصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شائصة أبصار الذين كفروا ياويلنا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا غادمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلون فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك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 مسلمون فإن تولوا فقل أذنتم على سواء وإن أدرى أقرب أم بعيد ما تعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتب وَإِنَّ أَدْرِي لَعَلَّهَا فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ إِلَٰهِكُمْ قَالَ رَبِّ احْكُم بَيْنِي بِالْحَقِّ ۚ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ